ठीक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 هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشضر الأمور محجفاتها وكل محجفة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة فيه الناح كنا انتهينا في الدرس الماضي من النوع الخامس من النصوبات خم المفعول به المفعول به والمصدر وظرفينه الزمان والمكان واربع وخامس والحل. ها؟ قال بعد ذلك باب التليين. ها؟ اقرأ المثل. استفتح وقرأ. يا رأب لا استفحل المثل. استفتح بالشجر والصلاة. ثم تقول قالة. تسمي المؤلف. رحمه الله. نعم. الحمد لله وصلات الله. الحمد لله وصل الله وسلم والصلاة والسلام على رسولنا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد قال المعلف ابن اجروم رحمه الله التمييز قال باب التمييز التمييز هو لكم منصوب المفسر لمن بهم من الزواج نحو قولك تصبب زيد عرق وتفقى بكر شحمى وطاب محمد نفسه واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نقده ولديهم أكرم, اكرم مني زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجهه قال اموالك رحمه الله تعالى باب التمييز التمييز في اللغه هو مقصد من يزع. بمعنى فصل بمعنى فصل وجال كل شوفين على جهة، وأما في اصطلاح النحو الن هو الاسم المنصوب؟ المفسر لمن بهم من الزواج المفسر لمن بهم من الزواج واضح إذا التمييز هو إسم وليس بكيان وهو منصوب وليس بوطو وهو فضل يعني يأتي بعد تمام من كلام ويبين أو يفسر من بهم من الذوات وليس من الهيئات واضح؟ وقولنا يفسر من بهم من الزواج بهذا القيد يخرج الحال يخرج الحال كما أن التمييز كذلك مما يضاف قيل فيه يكون جامدا أما الحال فيكون مشتقا او مؤول واضح وعليه فكل من الحال والتمييز يجتمعان في امور ويفترقان في اخرى اولا ما يجتمعان فيه واحد كل منهما اسم اثنين كل منهما منصوب ثلاثا كل منهما فضلا رثما كل منهما نسيرة واضح هذه هي تغ فيها الحالة والتميز ثانيا ما ما يفترقان فيه ما يفترقان فيه الأول الحال مشتق والتمييز جامد ثانيا الحال يفسر الهيئه من دهم من الهيئة والتمييز يفسر من من الزواج ثالثا ألحان يأتي جوابا لسؤال كيف بخلاف تميز طابعا هذه الخوالق القريبة التي يعني تستوعب بالنسبة لكم وفي فوائد أخرى يعني تحتاج إلى تفصيل فهمتم؟ قال التمييز هو ليش المنصوب المفسر لمن بهم من الزواج يعني عندنا إلهام في الذات كيف ماذا؟ التمييز أكتب والغالب أنه يأتي أو يقع بعد المقادير أو ما في معناه أو بعد الاعداد أو بعد الزراف ما يزرع يعني بالامتار واضح ولهذا قال نحو نحو قولك تسبب زيد عرفا هنا التمييز جاء مما هو فرع منه العرق متفرع عن زيد واضح؟ العرق متفرع عن زيت فهنا جاء التمييز مما هو فرع منه متفرع عن زيت وليس تقول عندي خاتم فضة فالفضة فرع فالخاتم متفلع منها الفضل. لا كذلك وتفقأ بكر شحما هذا مما هو فرع عنه وطاب محمد نفسا وهذا يسمى تمييز النسبة طاب محمد نفسا يسمى تمييز النسبة وهو يفسر جملة مبهمة يفسر جملة مبهمة مبهبة نسبتي ثم سألعي يذكر الأمثلة في المقادير. واشتريت عشرين غلاما عدد وملكت تسعين ناجة عدد واضح؟ طيب امثله بالنسبة للعدد قال تعالى إني رأيت أحد عشرة كوم ثبت فهو عند موسى ثلاثين ليلة وأثناء بعشره وكذلك أربعين ليلة اتخذ موسى من قومه سبعين رجل لمنقاته، قاتل وإن هذا أخل وتسعة وتسعون نهجة فلا ألف سنه ألف سنة ألف إلا خمسين عاما وهكذا هذا بالنسبة للعدد المقدار اشتريت الوزن الوزن نقول اشتريت رطلا تفاحا والكين مجال مع الكين اشتريت صاعا تمرا والذراع اشتريت ميلا او اشتريت عشرين ذراعا تماشا كذلك المساحات نعم هذا بالنسبة للمقادير وكذلك ما هو شبيب المقادير مما هو محدد أو ليس محدد فأملك مد البصر أرضاً ومثقال ذره ونحو ذلك واضح والتمييز على قسمين محول وغير محول فغير المحول هو الذي سبق والمحول التزم الثاني المحول ما كان أصله فعلا وفائلا ومفعولا أو مبتدأا وفراءا فحولت صيغته فانتصب المفعول والمبتدا على أنه تميز. لذلك قال زيد أكرم منك أبدا. زيد أكرم منك. أبا. الأصل في هذه الجملة أبو زيد ابو زيد ابو زيد أكرم من أبيك أبو زيد أكرم من أبيك. واضح؟ فحذفنا المبتدا وهو زين وهو المضاف في عبد الرحيم تمثال حذفنا المبتدا هو زين والمضاف وأقمنا المضاف اليه مقامه فارتفع ارتفاعه اصل الجمله ماذا أبو زيد الحين أبو وصار زيد مكان الأب كيف يكون مرفوض زيد صارت زيد أبو زيد أكرم تبقى أكرم من أبيك من أبيك أبو زيد أكرم من أبيك فعذبنا المبتزى وهو أبو وعقبنا المضاف إليه مقامة صار زيد أكرم وأخرنا المنتجة فانتصب بعد التمييز انتصب ماذا على التمييز فصار أبو زيد أكرم منك أكرم ماذا منك لأن هنا نستطيع أن نأتي في الضمين المتصب كان أول زي أبو زيد أكرم من أبيك صار زيد أكرم منك وانتصل أبا لكان المنتجة صار انتصب على ماذا على التمييز واضح ومثال ذلك قوله تبارك وتعالى انا اكثر منك مالا واعز نثرا انا اكثر منك مالا واعز نثرا ما هو تقدير انا اكثر منك مالي مالي اكثر من مالك واضح قال وزيد أكر منك أبا وأجمل منك وجها أيضا وجه زيد أجمل من وجهك ففعل به كما في العور وصار زيد أكر أجمل منك وجها كذلك مجيء التمييز من المفعول به يحول من المفعول به مثل, مثل مثال ذلك قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، تقديرها فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض. عيون مفعول به مضاف والارض مضاف اليه فاقمنا الارض مقاما المفعول به فانتصب انتصابه واخذنا المفعول به الذي هو فرع من الارض فانتصب على التمييز فصار وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر قدر قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام هذه شروط التمييز وهي أكثر من ذلك فالتمييز شروطه خمسة الأول أن يكون اسما والثاني ان يكون فضلة الثالث أن يكون نكره والرابع أن يكون جامدا والخامس أن يكون مفسرا لمن باهم من الذوات واضح طيب قوله تعالى واشتعل الراس شيبا ما هو اصله قشن. اشتعل الراس شيبا فجبنا الأرض عيونا فجبنا عيون الأرض اشتعل, الرأسي. اشتعل شيب الرأسي اشتعل شيب الرأسي هذا التقدير فاقلنا الرأس مقامة لنفعل ذي نصر انتصب الانتصاد الانتصابي واخلنا الشيب فانتصب على التمييز واشتعل الرأس شيب واضح؟ نفهم تمييزها نعم أي نقرا السؤال ده مقام هنا. ها مقام الفعل اشتعل, اشتعل الرأس اشتعل الرأس. شيب. شيب. اشتعل, اشتعل شيب الرأس فهنا محول من الفعل عشان أخذنا المحول من مبتدا والمحول من الفاعل به وهنا محول من الفاعل وهو وهنا محول ما لا من الفاعل طيب كما ذكرت التمييز على قسمين التمييز ليكون بين بعد بين بين المقادير وما يجي مجراه وهو تمييز الذات يسمى التمييز المفرد كما ذكر الشارح وأما النيج النسبة والذي يبين إبهام نسبة في جملة سابقة والمحول ذكرناه محول من الفاعل ومن المفعول به والمحول الآن المبتدا والمحول المتلأ هذا بالنسبة لتمييز النسبة أو للتمييز نفسه يعني كسب الأول محول ثاني غير المحول والثاني غير المحول ذكرنا أيوة. كنحو امتلأ الإناء ماءا وطاب زيد نفسا وحسنا عمر خلقا هذا غير محول أو لا هذا محول أيضا هذا محول أيضا هذا, هذا محول طاب زيد خلقا خلق زيد وحسنا زيد خلقا حسن خلق زين هذا يعتبر محول وإنما غير المحول مثل امتلأ الإناء ماءا امتلأ الإناء ماء طيب أقرأ هذا التنميل وحتى هذا سؤال بين أنواع التمييز تبطيلا في الجمل الثاني يعني بين هل هو تمييز مفرد وما يأتي بعد المقادير ويجي مجراها أو هو تتمييز نسبة الذي يأتي من لنسبة سابقة وهذا هو محول أو غير محول لا شربت كوباً ماء شربت كوباً ماء لا, لا تستطيع أن تقول شربت ماء الكوب ماء الكوب وإذا انتلأ الإناء ماء أيه قال انتلأ ماء الإناء هذا تح تحويل هذا ماذا تميز غير محور تميز غير محور يعني ما أقول من هو فرق له هو اشتريت قنطارا عشرة اشتريت قنطارا عشرة الخنطار مقدار مقدار ولا لا مقدار هذا تمييز تميز ايش الذات أو تمييز مفرد زين ملكت عشرة مثاقيل ذهبا ملكت عشرة ملكت عشرة متاقيلة أو عشرة متاقيلة ذهبا المتقال وزن فذهب منصوب على تمييز على تمييز الذات أو تمييز المفرد واضح؟ زين زرعت في الدان القطمة زرعت في الدان المتاحة وهي تدخل في المقادير أو من نفس الباب سيكون تميز ذات او تميز لا يو... ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يعتبر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ركب القطار خمسون مسافرا ركب القطار خمسون بعد العدد تميز ذات أو مفرد اللي هو نفس محمد أكمل من خالد خلقة محمد أكمل. أكمل, أكمل من خالد خلق. طيب من يقدر لنا هذينهما تقدير عمر محمد اكمل من خالد محمد من خالد خلقا اصل الجمله نعم قلنا, قلنا زيد أكرم منك أبا تقديرها أبو زيد أكرم من أبيك محمد أكمل من خالد خلقا تقديرها خلق محمد أكمل من من ماذا وما قال الخلق لا يكون اكمل من من يكون اكمل من خلق اخر اكمل من خلق خالق خلق محمد اكمل من خلق خالق ها محمد اكمل خلقا خلق. من نعم محمد خلقا من لا خلقا جيبها اشرف وأشرف و اشرف نفسه ايضا نفسه محمد اشرف من نفسي ها جي و اطهروا وكذلك نفسه. نفسي ابراهيم و كبرى كبرة لا ابراهيم و كبرى <تصفيق> لا, لا غير محول. إخدار. إنت... إخدار. ها؟ إخدار. لا ما مهدف إمتلأ إبراهيم كبرا إمتلأ إبراهيم كبرا هذا يعتبر غير محول يعني من تمييز النسبة إمتلأ إبراهيم كبرا نسبنا الكبرى إلى إبراهيم هذا من من تمييز النسبة وهو غير محول ليس محول من مبتدا ولا من فاعل ولا من مفهول بعد واحد ها تميز, تميز. انت هات ضع في كل مكان من الامكنه الخاليه من الامثله الاتيه تمييزا مناسبا الذهب اغلى من الفضه جيد الحديد اقوى من الرصاص نعم العلماء أصدق الناس حاضر حاضر ممتاز طالب العلم أكرم من الجهاد. أكرم مخلوق من الجهاد. نعم. الزرافة أطول الحيوانات. عنق. عنق. جبتها. زين. الشمس أكبر من الأرض. الشمس أكبر. لا ما حجم. أقول. حجمة. حجمة. زين زين. أكلت خمسة عشرة. <تصفيق> 15 تفتح في لوين وسوي تستطيع اي اكلت 15 تمره شربت قدحا نعم قدحا ها ها لا شيفا، قدح الماء يفسر الذات منتدى موزه الممتلئ موزه قدح الماء شربت قدح الماء لبنا دهن <تصفيق> <تصفيق> جو أو لا او عصيرا او لبنا رحمه واضح يفسر الذات لما تقول ممتلئا شربت قدحا ممتلئا الممتلئ هذا ليس ذاتا ذاته هذه مصيبه زين يشرف المعنويات ها يكنى به معنويه سلف القداح من علمه ل... العلم بها الى لا لا شيء مثل هذه المعاني التي يؤخذ منها فيكن مما جرى عليه تكني عليه العرب نعم اجعل كل اسم من الاسماء اللاثيه تمييزا في جمله مفيده ذهب اجعل كل من الأسماء اللاثيه تمييزا في جملة مفيدة ها شعيرا ها شعيرا ملات ملات شعيراً. شعير. شعيرا او اشتريت ان قصاعا شعيرا قصبا نعم صحيح انت قصبا مم. لكن نيم الكلام بالقصب ها ممكن. ممكن. آه... تقول غرست ارض قصبا او فدانا من الارض قصبا ممتاز شر ادبا ادبا محمد اقرمه نعم صلى الله عليه وسلم شريبا ها شريبا شرب شرب ها شربة. شربة نيوة شربة نعم مقارنة بين اثنين مقارنة بين اثنين زيد أحسن أي نعم او احسن من عمدين شربة يعني شربه احسن من نعم زيد ضحكة ضحكة أكثر, آه... طيب زيدي. بأسن. بأسن. زيدي أكثر من هذه طيب صحيح زيد راك تصوروا من من اشد او تقول الحديد اشد المعالي نعم يزيد هذه ثلاثة, ثلاثة جمل يكون في كل جملة منها تمييز مطبوق باسم عدد بشرط أن يكون اسم العدد مرفوعا في واحدة ومنصوبا في الثانية ومخفوضا في الثانية العدد يكون مطبوض بل منصوب بل مطبوض ها نتبقى المطبوض ها عشرون رجل عشرون رجل جيد هذا المنصوب عادم جيد هذا يا السلام عادم يكون نفس ان جاء عشرون رجلا خلي العشرين 20 بحرف الجر فتقول ماذا على عشرين أو اكبر لا طيب بعد اذنك نعم واضح واضح تميزه نعم رأيت أحد عشرة رأيته فعله فائد أحد عشرة ما تقول لا ما تقولين ميزة فهنا أركان الجملة موجودة ولا لا تم الكلام لماته لكن هل يشتغنى عنه ما يشتغنى هنا لا يشتغنى فقلنا يكون فضلا قلنا الفضل أي جاء بعد تمام الكلام وقولنا الفضل لا يعني يمكن استغناءنا قد يستغنى قد لا يشتغنى يعني هذا بينات بس الماضي نعم اقرا بس الجديد اعين هذه الاعراب اعرب الجملتين الاتيتين محمد اكرم من خالد النفط محمد يعرف يا ابا محمد ايوه اسمي من فضلك ومن ضم ومن طيب والله بهذا دائما بالمشتق اللي هو اكبر زين شيخ في درس أيش في درسنا ها أيوه. بعد عندي عشرون ذراعا عن حريره قال عادي عندي عشرون عندي عشرون <تصطح> نعم ممتاز. عندي أسوأ عنده واضح؟ عنده أضغت إلى نفسي عند محمد فيكون منصوب فتح الله لكن لما كان المتكلم يضيف إلى نفسه، فيضيف إلى الضمير. الضمير اختصار، الضمير تبيه في فوائد اختصار. تكون عندي أو عن داي فتحات لأسباب ومشاكلها، فجرة جد كثر، فوض ناصود. هذا نتصل بفتح مقدر على ما قبل يعني المتكلم يعني بضيع يشتغل محل عشان يسقون ضاف وياه، أو نتصل يسكون على زوج مظني، وهم كانوا في المحل ما له خبر مقدم عندي <متحدث> ايشرونه عندي خبر عندي ملحق لانه ملحق هذاك صح عندي عشرون جيران 20 <متحدث> <متحدث> زراعه ااا حليلا ها عرفت هذا تمييز طيب الذراع اسم وهو منصوب وناكرة ووج وجانب لا زراع ما ما وجامل. ها ها نعم لكن هو التمييز هنا هو ماذا هو ماذا هو حليبا التمييز هو ماذا حليبا من للا. إيش خلينا قل لا فالذراع تميز لعشرون وحريغة تميز في ثاني لمن؟ تميز لعشرون تميز الأول تميز الأول تميز لعشرون والثاني تميز لن؟ جيدا تماما زيد بعد ها؟ كدس جديد, جديد؟ نعم اكبر نفهم تميز اصبح تميز نفهم ها؟ اكبر مالس عليك. اكبر قال باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إذ باب نعم وحروف في الدرس ليزر يا شباب نعم وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وثوى وغير وغير وثوى وسواء وخلى وعدى وحاشا طيب طيب هذا الاستثناء الاستثناء ماخوذ من الثني يقال ثنى الثوب اذا اعطاه ورد بعضه على بعض. أقول من بمعنى رد سنة سنة بعضه على بعض. ومن ثم سمي الاستثناء استثناء لأن المتكلم عند الاستثناء يرد بعض الأفراد عن الحكم المثبت أولا فلما يقول جاء القوم إلا زيدا جاء القوم إلا زيدا فرد زيد وأخرجه وعطف عطف الحطف أخرجه منه وعطف الاستثناء أصل حرفه وإلا أصل حروف الاستثناء إلا وحروف اخرى أيضا ومنها أسماء أو أف... وبعضها أفعال غير وسوى, وسوى وسوى هذه أسماء خلا وعدى وحاشا هذه تكون احيانا حروبا واحيانا افعالا كما سياتي فحروف الاستثناء او ما يستثنى به ثمانيه منها ما هو حرف فقط هو حرف واحد الا ومنها ما يكون اسما فقط وهو غير وسوى, وسوى, وسوى وسواء وشواء. ومنها ما يكون تارة فعلا وتارة حرفا وهو خلا وعدا وحاشا ايوه المستثنى بإلا. قالت المستثنى ينصب كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا <تصفيق> نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ذرت إلا زيد وما مرضت إلا, إلا بزيد <تصفيق> تمام طيب خلاص حلو ايه. ايه طيب قال فالمستثنى المستثنى بالمستثنى بإلا لدينا اذا يقسم هنا الاستثناء على هذه او ما يستثنى به نقسمه على قسمين ثلاثه تكلم عن المستثنى ب الا اولا ثم المستثنى بالاسمان هي غير وسوى وسوى وتوى هي غير سوى فقط وسوى فيها لغات سواء وسواء وسواء لغة ثم المستثنى بعدا وخلا وحاشا تمام طيب نبدأ بالاول يوم المستثنى بإلا نستثنى بإيمان الكلام الكلام على قسمين موجب ومنفق ممعنى موجب أي مثبت إذا قلت جاء زين أثبت إلى نفسي أثبت وإذا قلت لم يأتي زين وإذا قلت ليس عمر ها هنا إذا قلت لا يكون أمرك بالمعروف يتوجب عليه من كان أعظم منه من كان لا يكون نبي وإذا قلت الواجب الحرص على طلب العلم موجب موجب أدب واضح فهم الآن إجمالاً والمن موجب والمنزل إذا قد يكون موجبا إذا قلت قام بالطلب موجب ولا مزمج. ما قام الطلبة من ما قام من واضح هذا الكلام الموجب كذلك يقسم الكلام الى قسمين اخر وغير. كلام تام وكلام نقص ما معنى التام التام ان تستوفي الجمله اركانها الجمله تستوفي ماذا اركانها الحدار اذا كان تام او غير فيه الفياد يطلب فائلة وقد يطلب مفعولا به والمبتدا يطلب مالا خبر وكان يطلب مالا اسما وخبر وإن تطلب اسما وخبر وهذا الأخوات يطلب ماذا؟ يطلب, يطلب مفهولين وهكذا مفهول فإذا استوفت الجمله اركانها قلنا ماذا؟ الكلام؟ تام إذا لم لم جمله الجملة كانها كان الكلام ليش؟ ناقص. وضح؟ ليش؟ الكلام باعتبار الإثبات والنبي قسمان موجب ومنفي، والكلام باعتبار استيفائي باعتبار تمام المعنى تام وناقص. وضح؟ ناقص. إذا كان الكلام تاما وجبا قاه وتامنا قام الطالبته كانت تام ولا لا فهنا المستثنى لا يكون الا منصوبا وجوبا ما قام الطالبته الا لازما واضح طيب ها هنا تفصيل اخر وهو هل المستثنى من جنس المستثمرين او ليس من جنس مثل هذا تفصيله ما ما ما تروح يعني إذا كان زيد من الطلبة ورشو الطلبة، <تصفيق> ها؟ <تصفيق> منهم من لا فهذا نقول نقول هذا إثناء متصل، ها؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو قلنا قام الطلبة إلا أو لا نقول جاء الطلبة إلا مساعهم. المتاع المتع مطلباً ما هو طلب؟ ها؟ لكن هو جاء لهم ولما نقول جاء الطلبة يعني يفهم أنه أنه أنهم أنه جاءوا لما يلزم أن يجوا به ومن ثم من يجوا به المتاع إختلف المتاع إذا جاء من شفر أو جاء إذا وحدوا الدرس دار ها؟ في هذا نقول إلا المتاع إلا متاعهم هذا يسمى اثني عشر منقطع لأن المتاع ليس من جنس ماذا الطالب الطالب ها هنا يكون تفصيل آخر نتركه إن شاء الله ل... ل... لما يأتي فيه التفصيل واضح اذا يقال قامت الطالبة تار و... إلى ذل كلام كان وموجب هذا الكتاب حسنتك هل أشارة إلى نقطة أو نقطة طيب لا نتكلم، فلا لا نقيم، لا لا لا تفيد ما لا، طيب إذا كان الكلام مطامن، مو جبل مطامن، مو جبل وطامن. كيف تكون المستثنى عنصوبا؟ وجه جل واحد رابع؟ بمعنى الإثبات وتاماً بمعنى ما هذا؟ الجمله الجملة أركانها صحيح. ومن تمام الاشتفاء أن يذكر المستثنى منه والمستثنى المستثنى والمستثنى منه تمام؟ طيب الحاله الثانيه إذا كان الكلام منفيا. تاما من فيه. فهنا عندنا في ذي الوجهان، إما النصب على الاستثناء وهو الأفضل والمقدم وإما الإتباع يعني يتبع ما بعد إلا يتبع ما قبل إلا واضح؟ فيكون مرفوعا أو منصوبا أو مجموعا يقول ما قام الطلبة إلا زيدا أو على الإقبال إلا زيدا ها بين قلت ما رأيت الطلبة تقول إلا زيدا وهنا إلا زيدا نفس الشيء عندك تعرف زيدا مستثنا منظوم أو كابي <تصفيق> للطلب الطلبة منا <تصفيق> منا من الطلبة من المدرسة طيب فان قلت لم امر بالطلبه الا زيدا او زيدا زيدا عنده منصوب وزيدا ذي واضح هذه حاله ثانيه الحاله الثالثه اذا كان الكلام غير تام غير ما معنى غير تام يعني لم يذكر المستثنى غير تام لم يذكر المستثمر لم تستوي الجمله الجملة أركانها هذه ما قام طيب فين سائر غير في المستثمر هنا إذا كان الكلام غير تام دائما تكون الجملة منفية واضح إذا كان الكلام غير تام دائما تكون الجملة ما لا منفية فهنا تعرب بحسب موضعه موضعين من العراض يعني إذا كان احتزل فائد يكون فائد أو مجرورا أو مجرورا ما قام قام احتزل فائد قل إلا زيد فائد وهذا إلا ماذا سمي قل إلا ملغات قل مفرغة أو ملغات سمي ملغات ما رأيت إلا زيدا به. ما مررت إلا بزيد لا بد من حرف الجر ويجر زيد بحرف الجر كلبها مغادش ها؟ كلبها مغادش؟ إلا، لا كلب مغاد، مفرضة ولا مغاد، نعم، ها؟ إثنين مفرضة، إيش نعم، واضح؟ مم. طيب، أقرأ أيه؟ أقرأ عليه المثل، فالمستثنى، قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام سامما موجبا سامما بمعنى قد استوفا استوفت الجمعة أركالها. وذكر المستثنى والمستثنى منه زيد وموجر أي أنه فيه الاثبات نحو, نحو قام القوم إلا زيدا قام القوم إلا زيدا زيد من القوم فهنا يجب النصب هنا يجب النصب قولا واحد نعم وخرج الناس إلا عمرا وخرج الناس إلا عمرا لا بد من النصب نعم وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء ممتاز النصب على الاستثناء والبدل على الإبدال من يعني يكون بدل بعض من الكل بدل بعض من الكل نعم. نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا طيب بالنسبة للأول سواء كان الاستثناء منقطعا أو متصلا فيجب النصب واضح؟ لا بد من نصب المستثنى سواء كان اثناء متصل او كان ماذا منقطعا او كان منقطعا والثاني اللي هو ماذا التام المنفي اذا كان تاما منفيا فإنه إذا كان متصلا جاز ماذا النصب على الاستثناء أو الإتباع على ماذا على أنه بدل أو الإتباع على أنه بدل فإن كان منقطعا فإن كان ماذا منقطعا فأوجب كثير من النحات النصب دائما وبعضهم قال فيه الوجهان كالمتصل أقرأ. وإن كان الكلام ناقصا على حسب العوامل نحو ما قام إذن يعني وإذا كان الكلام ناقصا ليس تاما فيعرض بحسب العوامل إذا إلى الفاعل إذا كان ما قبل إلا يطلب فاعلا عربنا ما بعد إلا فائلا وإذا كان يطلب مفعولا، عربنا مفعولا. وإذا كان دخل عليها الجر عربناه بما يقتضي الجر بحرف الجر وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيد وما مردت إلا بزيد ها صرفوه هذا ولا ها من عندو فيه شكا نعم أنت يا الذي لم يخل من واضح ها, ها. اسمها ناقص يعني جاءت إلا قبل اشتقاق الجملة ها يكون دائما يكون مفهوم يعني تكون يكون ماذا تكون الجملة لم يذكر فيها المستثنى بعد المستثنى من ما قام إلا في المستثنى هذا يكون ناقص لأن الجملة لم تستوفي الأركان ها حتى المثال بجملة منفية ناقصة منفية وناقصة منفية، ايش معنى منفية؟ في البداية كم وش؟ ما وجدت في البداية؟ حرف؟ منفية، منفية، حرف ويش؟ يا اله الجملة المنفية في بدايتها ماذا يكون؟ الحرف ما تقم من غير مثبت منفي غير مثبت في تبدا بحرف نفي نعطينا حرف نفي ما. ما ممتاز اذا الجمله التي عندنا تبدا بما ما ناقصة ناقصه ما ناقصة لم تستوفي الاركان يعني لم يذكر بعد المستثنى منه تكون الا مقدمه عليه ها مثال ما تحايل تحايل عليا قلت لي فقط قامه و... وتكون تحيلت عليا ثمانين ينبغي ما جلس إلا ما جلس زيد ما جلس إلا زيد فهمتاه؟ طيب مثال كلام موجب تام في السنة قاذل نفس الا عم عم عم عمرو الا عمرو خرج الناس إلا عمرو وهذا المنفي ان التاب منفي و تام طيب متى شاغل هو منفي اش معناها يعني يبدأ بهذا حرف النفي نفي أو نهي أو شبه النفي والتام يعني يكون مستقبله منه وضح نقول من في ما من وكلام التام وبدأ ينجي إلا صعبة هذي ما ما ما ما حضر الطلبة ما حضرت الطلبة, الطلبة فاعل إلا إلا أمرًا ويصح إلا أمرًا بدل من الطلبة واضح؟ ها نحن نجلس يوم شوية عبانين سممت من أطلع ها؟ قال خذ فائدة بعد إذا ماذا إذا خذ فائدة بعد إذا ماذا إذا خذ فائدة طالب ما يند وطلع هذا الظبعين طيب ما ينقدر يروح علينا شخيانا، ها خالد يرحبنا جالس من ضحى لا مرتفل. لكن الأثار ظاهرة عليكم ممكن... او على بعضها، طيب زيد، شيخ نعم لكن إلا شيء، شيخ هذا معنا لكنه اسمه مغادر، ها بمعنى لكمن؟ كلية، يعني, يعني مش تعمل لا تحمل مفرغ. مفرغ تعمل مفرغة. كيف؟ تعرفها إلا؟ مفرغة، بما لنا إلا، بما لنا كل كليش دلعك. يكون عندنا معنى علينا في هذه طيب زيد نكملوا الاستثناء. المستثنى بغير وأخواتها. لغير. بغير. بغيره وأخواتها. م. قال والمستثنى قال والمستثنى بسوى وسوى وتوائ وغي وغير مجرور لا غيره بغير في الاخير ايه وغير مجرور لا غيره هنا هنا طيب. طيب هذه أسماء غير سوى سوى, سوى. أما غير فتاتي الاصل فيها أنها تأتي غير الاصل فيها أنها تأتي سيفا واش ان تعربها موقعها من الجمله بهذا موقعها من الجمله نعم وما بعد غير وسوى يكون مجرورا دائما وابدا يكون مجرورا دائما وابدا واضح طيب وأما غير وسوى ومثله سوى وسوى فتعرض اعراض ما بعد إلا أي إذا كان الكلام تاما مثبتا إذا كان الكلام تاما مثبتا كانت منصوبة على الاستثناء مثال قام القوم غير زيد فغير منصوب على الاستثناء ومضاف وزيد مضاف به ومرافله يعني يكون مجرورا لفظا ومنصوبا محلا لأنه مستثنى منه لأنه مستثنى منه طيب ثانيا إذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيها الوجهان: النصب على الاستثناء والإتباع على البدلية فتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد غير وغير ثالثا غير زيد وغير زيد ما قام القوم غير زيد منصوب على الاستثناء أو غير زيد منصوب على على ماذا على التبعية وهنا يكون صيفة يكون صيفة. ها مرفوع غير ما, ما قام القوم غير زيد منصوب على استثناء أو غير زيد منصوب مرفوع, مرفوع على التبعية نعم وثالثا إذا كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا منفيا فهنا بحسب عوامل الإعراض تقول ما قام غير زيد وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد والله <تصفيق> مفهوم المشتبه هذا ها طيب هذا بالنسبه لي كذلك سواء وسواء وسواء أما السواء وسواء فحركات الإعرام مقدرة على الألف منع من الظهورية تعذر وأما السواء فإنه ماذا يصح... تظهر حركات الاعراب عليه قال تبارك وتعالى في الآية مم. مم. مم. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذين جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس العاكف فيه والباد ها نصوّد ويصح سواء العافي على على الابتداء ها هذا على الابتداء طيب ما هو المشور في البدء بالنكره التفصيل تفصيل ها تكون بمعنى ماذا ها تكون بمعنى ماذا سواء المشور سواء. سواء قد تكون دال على الاستثناء وقد تكون بمعنى التشويه هذا أو هذا نعم تشويه شيء سواء عليم هذا او من جنسه ايضا أي سواء, سواء يعني هنا آآ يعني آآ في بيان جرم أهل الكفر في أتداء ملاع سواء إن صدر عن سبيل المذبب الحرام الذي زالنه للناس الذي زالنه سواء, سواء العاقف فيه والباد يعني الياكفي والباد يعني من يحب نعم فأتداه ماله يعني يستوي فيه سواء كان من من المسجد تكث المذبب أو لا هذا يتدخل في هذا أيه لا تدخل في المستشفى كيف لا تدخل في المستشفى تدخلوا المسجد في المسجد يعني هذا يعني تدخل في المستثنى بوجهه يعني بمعنى لا يستثنى من ذلك حاجه لا يستفنى. او التسويه او, التشوية. أو التشوية. يعني يسوى في ذلك الذي في المسجد الحرام سواء العاكف او الباب فان اعتداء من الكفر عليهم يعني متوعدون بالعذاب العين. سواء دخل في وما ومن يدخل فيه بالحج يضمن لكم من عذاب العلم يعني الملكة الحرام سواء العاقب والباد اعتداؤهم على ذلك يعني, يعني مستوي يعني فيه العاتف والباب يعني ولا يستثنى من ذلك شيء هذا المقصود طيب ماذا غير غيره سوى كيف يكون مجروم ذا لفظا على ماذا على أن قال والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وامري وحاشا بكرا وبكر هذه خلا وعدا وحاشا وحاشا تاتي افعالا وتاتي حروفا فإن كانت غير مسبوقة بماء فإن لم تكن مسبوقة بماء جاز اعتبارها حروف جر فما بعدها يكون مجرورا بحرف الجر أو اعتبارها أفآلا فينتصب ما بعدها على المفعولية تقول قام الحاضرون خلا زيد وخلا زيدا أو عدا زيد وعدا زيدا او حاشا زيد وحاشا زيدا <تصفيق> واضح اما اذا دخل عليها ما فيجب نصب ما بعدها على المفعولية تقول قام الحاضرون ما عدا زيدا وما خلا زيدا وما هنا تدخل على خلا وعدا وما حاشا فلا تدخل عليها ما الا على كله بخلة <تصفيق> قالوا المسلم بخالة وأدى يجوز نصبه وجره يعني إذا لم يدخل عليه الماء قام قوم خالة زيدا وزيد وأدى عمرا وأمرين وهاشا بكر فإذا خل عليه ما تقول ما خل زيدا وما أدى عمرا وما حاشا عليك يعني الا على كله ما حاشا بكرا ومن قال الشاعر رايت الناس ما حاشا قريشا قريشا ما قال ما حاشا قريشا لكن على قله واضح هذا فهمت في هذا ان شاء الله يوم أبداعه يوم السبت شاء الله يدخل في في يوم السبت. هاو نجيس نأخذ الدرس سب نأخذ باب لا نأخذ باب لا نأخذ باب لا نجيس